الاسبوع الماضي كنت في اسكان الشرفيه لقيت محاضره ثاني اربعه او خمسه شباب والله الذي لا اله الا هو شباب ينتره شباب موضات سبايكي ولابسين احلى موضه واحلى مار زوج جنبي بعد المحاضره يتكلمون معايا اقسم بالله وانا احلف بالله يا الظلام والهم والغم في وجوه شباب اعمارهم 19 ب 20 سنه جو ايش تكون واحد يا منهم يفتح مك... مك... مك... كلام معاه قال لي أخوي عنده أخوي يسوي أخوي ينطلق زوجته أخوي مشاكل حياته قلت له كيف الصلاة قال والله يا شيخ ما يصلي وأنا ما أصلي قلت له آخر مرة صليت متى قال لي قبل يومين قلت له أسألك بالله يا إبراهيم أسألك بالله يا إبراهيم لو الآن توقف قلبك ودخلت قبرك كيف بيكون آخرتك كيف بيكون قبرك جهيم ولياذب قلت انت مرتاح انت مرتاح حياتك قال لي والله ماني مرتاح مستعد لقبرك واخرتك قال ماني مستعد ولا م... ولا متهيئ قلت لك اف ذا الحين توضوا وصلوا العشاء الحين توضوا وصلوا العشاء يا شباب الحين اكبر قضيه واخطر قضيه واهم قضيه عندنا في الكره الارضيه تدرون ايش تضيع الصلاه والله العظيم انا في الترم الفائت الماضي صرت 30 الى 40 ثانويه تخيلوا يا شباب تخيلوا مسلم شاب مؤمن يحب الله يحب الرسول ويعرف ان هناك في جنة وفي نار يجي صلاة الضور في المدرسة يقول الله هو اكبر هو مو متوبي يقول الله هو اكبر البانه فمه يقول الله هو اكبر وحكرة فمه قسما بالله بعضهم يصلي ويقب بين يدي الله والحكرة فمه ان كان ان كان هذا الشاب يظن بان الله لا يرى يده وحط الحكر في طمه ان كان يظن ان الله لا يراه فما اعظم واشد كفر وان كان يعرف ويعلم بان الله يراه فما اشد وقاحته وما اشد جرمه وقلة حياء من الله يا شباب الصلاه نجي محاضرات نجلس مع الشباب نتكلم معاهم نتفاجئ تتواجد في المدارس الساعه 9 10 الصباح ان في شباب لحد الان الساعه 9 و10 الصباح مو هم صلى الفجر اسمع مو هم صلى الفجر لا لا اشد تدرون ايش مو هم مفكر انه يصلي اصلا ما يبغى يصلي ما في حياته صلاه ما في جدول صلاه ما في شيء في قاموسه صلاه مخلوق عايش كانه بهيمه وسط من البهيمه همه مقطع هم مرابط هم اغنيه هم عاده سريه هم بنات هم افلام مسلسلات ولا يك كنعامي بل هم اضل الصلاه الصلاه يا شباب الصلاه لا تضيع يمين بالله لا تضيع الصلاه ضيع. تترك الصلاه مالك عضو الاسلام البت ان كان يا شباب ان كان هناك اناس يصلي كم صلاه يصلي خمس صلوات في اليوم والليله خمس صلوات يصليها في اليوم والليله ومصيره جهنم والعياذ بالله مركز كلام كبير كلام خطير يصلي كم خمس صلوات مصيره فين مصيره جهنم والعياذ بالله طيب كيف اللي يترك صلاه كيف اللي في اليوم الواحد ينقص صلاه وصلتين كيف اللي ما يصلي بالكليه اشد جرم من هذا اللي يصلي خمس صلوات طيب من هذا اللي صلي خمس صلوات وبده يدخل النار؟ من هذا اللي صلي خمس صلوات في اليوم والليلة وداخل النار؟ مين؟ تدرون مين؟ اللي نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا ايش معنى غيا يا شباب اسمعنا غيا غيا واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لاذابه الميم اللي يضيع الصلاه ايش معنى يضيع الصلاه يقول ابن مسعود اضاعوا الصلاه والله ما تركوها سووا حاجه واحده بس يصلي خمس صلوات بس سووا حاجه واحده اشيه اشيه اخر الصلاه عن وقتها شفتوا يا شباب يصلي الفجر لما نسحل المدرسة يصلي العصر مع المغرب إيش مصيره مصيره غيه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لعذابها جروب باتريون